صدق يا وطن باشر أمان يسير باشر عندي وكل ما عندي باشر ماكو عبوة ولاكو محتلين ومنشف النواصد ينتقن خدي باشر يا وطن خيارك يرد الدول وترد الدول من عندك الجد باشر من سعد بس يمت باتر هذا باتر يا وطن من يطلع المهدي وفرض ما طلع تبقى لهذا الحال ويدك فوق خدك وتجفن يدمع بيتك بس اسم مو انت تحكم بي وتخلي الغابة ظلمة وبابك مشرع وهلك ناقتك والناصد الخطار وتريد الصير حاتم بينه تتبرع وجهالك جهالك قلب ضبيه امسرد من الخوف وعيون الدياب على القلب تلمع وبناتك بناتك صم شرف وبلاغطة تخليه وجيرانك نمل من عينهم يطلع ونهارك نهارك بيلثك دموا بنات صغار لحمهم بالشوارع جملة يتوزع وذا فات العصر عينك تصب غروب وذا فات الهمر موية متر ترجع وتسكت ما تفور التاني عبوة تور وخوك الباب بيتك لحمة يتقبط ويفتشون بختك وانت كلك عين والصيح بإذانك وانت ما تفزع بعد شي يسوي يطلع قابل يدليك مقرر امريكي هذا وبيده المدفع لو يطلع يقول لك هاك عين نشوف لو يسمع مكانك خاف ما تسمع لي ما ترد مو اللي قبه ديكي تراب هو هسه الصير ابنه يريد لك يفزع اذا مو انا مهدي وانت مهدي الصير لو يطلع المهدي المهدي ما يطلع وبعد شي يصير اكثر وانت تفزعو اش تسوى مريكا بيك وإلها ما تخضع زنوا بالليل بربك والصبع باقوك ماهمهم نهار ولاشا مستفلة وتوكلهم لحمتك وانت ميت جوع وتلبسهم حرير وثوبك مرقع ولا تدمع عيونك كن ولا حلبوك وعيون النفط بغدودهم تدمع ولا سووك ساحة وحلبة للإرهاب ولا بعض البعض من بعضك تبضض كل شبرين بربك دوله صارت بيك وكل 20 مسلم قلده ومرجع واذا واحد يقول احنا متوحدين خيطه بالشمال وبي على النهر لا تسفن بعد والصفن لك تنون قبل تزعر كنت والكون تتصدى ازعر ازعر مو كفر تستسقد الجردان والارنب عليك شلون يضبطك اراقي من الحرب معقولة قم تتخاف اراقي من الحرب معقولة قم تتخاف وانت من القضايف بيتك مرصع تنطين السواتر والله نافق بيك وعبابك شبايا وجسمك مدرع ارجع مثل الاول ارجع مثل الاول حتى حر تعيش لو موتبك انا كون ما ترجع